غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله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 كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 وَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُفَكُّن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ وَرَّؤُسَهُمْ لَوْ وَرَّؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا ارجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الادل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين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 اكهُم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت من قبل ان ياتي احدكم فَيَقُول رَبِّ لَلَا أَخخَرْْتَنِي إِلَ أَجَلٍِ قَربٍ فَأَ الصََّّقُ فَأَ الصَّددَّقَ مِنَ الصَّالِِحين